رَبُّ الدِّينِ مُسْلِطًا لَهُ الدِّينِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ الدِّينُ الْقَالِصُ وَالَّذِينَ اسْتَغَضُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَذِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زلفا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 ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الفاحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسطر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَمْوَاتِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقَكُم مِّن بَعْدِ ظُلُمَاتٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّهُ الْمُلْكُ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 وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندادًا لِّيُضِلَّ مَن يَشَاءُ فَبِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ من أصحاب النار أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ أَلَيْسَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مِثْلُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ نَارٍ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ نَجَتْنَا مِنَ الطَّاغُوتِ أَن يَعبُدُونا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القول أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حفظ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار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 في ذلك لذكران أولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أَلاَ إِنَّكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم من جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي بي من يشاء ومن يضلل الله فما له منها فَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ فَذَه ظَنُّ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كُلَّ مَثَلٍ عَلَّمٌ وَمَنَ الْعَرَبِيَّ غَيْر ذِي عِوَجٍ انَّ لَهُمْ يَسْتَقِيمُونَ ۚ بَرَدَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِ فِي شُرَكَاءٍ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلٍ سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلا الحمد لله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 لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ السَّيِّئَاتِ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَحْسَنَ يُجْزَوْنَ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا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 أو أرأ بني برحمة هل هنهم سكاة رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إليهم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحفظ فمن اهتدى فلنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 أَمِ اتَّقَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَا أَقُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْفِنُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمَئِذْ فَعُوذُ بِالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ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 وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا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 والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الذزق لمن يشاء ويقدر إن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 لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن تُُ لَ مِنَ السَّخرِر أَو تَقُول لَ أَ اللهَّ غَذَنِي لَكُُ مِنَ المُتَف أَوْ تَقُول حلَ سوَوَ اللهَّ ذَابَ لَْ أَنَّ لِكََّت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 الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَزِّلُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَةٍ لَّا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَا إِنَّ قَوْمَ قَالُوا وهو على كل شيء وكيل له مقاهد السماوات والأرض والذين كذروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفوير الله تأمرون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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَتَّى قَدَرِي وَالْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ طَوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما يشركون ونفق في الصور ونفق في الصور فصيق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يَخُنْ فِي أُفْقَرَان فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأُضِيئَ الْكِتَابُ وَأُضِيَ والنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين جفروا إلى زهم حتى مَرَاءَ اِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوَابُها وَقَالَ لَهُمْ قَجَنَتُ وَأَنَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ يسلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب تهم مخالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها أخالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وعورتنا الأرض نتذوع من الدنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حامل